وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّعَائِ تُظَاهِرٌ مِنْهُنَّ أُمْمَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ وَدَعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ولكن ما تعمدت قلوبكم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 وَأُنِلُّ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا في الكتاب مسطورا، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا نعمات الله عليكم أذكرو نعمات الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا فأرسلنا عليهم ريح وجنود لم تروها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 وأبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا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 وَإِذْ قَالَتِ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة أي يريدون إلا فرارا أي يريدون إلا فرارا ودخلت عليهم من أقطارها، ثم سئل الفتن تلأتها، لأتواها وما تلبثوا بها إلا يسيرا.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 وَإِذَا لَا تَمْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنْ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ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 إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه، كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. سَلَقُوْكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَةٍ عَلَى الْخَيْرِ أُلَّا إِكَّا لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوَنَّ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوا فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ يَسْأَلُونَ عَن أَمْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا لقد كان لكم في رسول الله أصوات حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله وذكر الله كثيرا ولم ما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما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 وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزى الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِم إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها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 تريدنا الحياة الدنيا وزينتها فتعلين فتعلينا أمتعكنا وأسرحكنا سراحا جميلة. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْدَلِ الْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَظِيمًا يا نساء النبي من يأتي منك نبي فاحشة مبينة يضعف يضعف له العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. وَمَن يَقُنُّ مِن كُن لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ الصَّالِحَةَ نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا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 إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والحافظين فرجهم والحافظات والذاكرين الله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 ولكن الرسول الله وَخَاتَمَ النَّبِيِّ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وسبحه بكرته وأصيلة هو الذي يصل عليكم وملائكته ليخرجكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بال. لينا رحمة تحية لهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم.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 وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُم إذا أنكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم؟ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها؟ فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك إنا ك التي آتيت أجورهن وما ملكت وما ملكت يمينك مما أفا الله عليك وبنات عمك وبنات عم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 تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذلك أدناه أنت قل أعيونهن ولا يحزن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن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 تبدل بهم من أزواج ولو أعجبك حسنهم إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آلوا لا تدخلوا بيوتا النبي إلا أيئذن لكم إلا أيئذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا ولكن إذا دعئتم فدخلوا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 وَإِذَا سَأَلْتُمُهُمْ عَن مَّتَاعٍ فَاسْأَلُوهُمْ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكُمْ فَأْذَنُوا لَهُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ وما كان لكم أن تذور رسول الله ولا تكحه ولا تكحه أزواجه من بعده أبدا إن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 خواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت ولا ما ملكت أيمانهم والتقين الله إن الله كان على كل شيء شه يته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلمو تسليما.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 وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملو بهتانا فقد احتملو بهتانا وإثم مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين يدنين عليهم من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 في قلوبهم مرض، والذين في قلوبهم مرضوا، والمرجفون في المدينة، والمرجفون في المدينة لنغري بهم. لا نغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين ملعونين أينما ثقفوا أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلقوا من قبل ولن تجد لسنة الله سبيلنا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدرك لعل الساعة تكون قريباً إن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 يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا سادتنا وكبراءنا فأضلون فأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ربنا آتهم العذاب والعنهم لعنا كبيرا يوم تقلب يوم تقلب وجوههم رسولا وقالوا ربنا ان اطعنا سادتنا وكبرا الا فاضلونا فاضلونا ربنا العذاب والعنهم والعنهم لعنا كبيرا والعنهم لعنا أن لا تكونوا كالذين آذوه فبرأه الله فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجهها يا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 إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا فَبَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ وَإِنَّ لَكُمْ فِي خَلْقِ